ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنفروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا دالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجرا فيه تسيمون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 وترفُلك مواخر فيه ولتبتَهُ من فضله ولعلَكُم تشكُرون وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاتِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ وَصُبَلَ لَعَلَّكُم تَهْتَدُونَ وَعَلَامَات وبننجهم يهتدون، أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق؟ أَفَلَا تذكرون؟ وَإِن تَعُدُّنَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء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 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفّفهم الملائكة ظالمي أفسهن فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء إن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 يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 119. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. فأصابهم سيئات ما عملوا وعاقبهم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 الناصرين واقذموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يحلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافدين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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 إنكم بربهم يشترون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون رخيصا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنس ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب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 ولا يستقدمون 110. ويجعلون لله ما يكرهون 111. وتصف ألفنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 111. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 112. وإن لكم في الأنعان لعبرة نسقيكم مما في بطونه من دين فرث ودم لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأحناب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 فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَضِّي الرِّزْقِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 ما هاتيكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والاكباد لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون الا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعان بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ مَا خَلَقَ فِلَالَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدو ورحمته وبشرا للمسلمين إنه الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كاثن تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمّة إنما يبلوك الله به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 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إن عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله داق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزين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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من دعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 119. ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم القاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوتى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنتين يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله يأتيها رزق ما كان فكفرت بأن عم الله فأذاقه الله بباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا لغير الله به تنحر طورا غير دابه ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصد ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل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 اذْ رَأَيْتَ مَكَانَ أُمَّتِكَ قُرَّةً لِلَّهِ حَنِيفَهُ وَلَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاعِرًا لِأَنَّهُ جِئْتَ بَاهَدَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ